أما بعد فإن اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار هذا درسنا الثالث من هذه الدورة التمهيدية في الفقه المالكي وهذا الدرس نخصصه بإذن الله عز وجل إلى مسألة نخصصه لمسألة تطور المذهب المالكي والمراحل التي مر منها وأهم المدارس التي تفرعت في هذا المذهب وانقسم أهل المذهب إليها وقبل ذلك فإننا نشير إلى تعريف المذهب فإننا نريد أن نقول نريد أن نبحث عن تطور المذهب فما المقصود بالمذهب بعض الناس قد يهون. أن المذهب هو المنسوب إلى إمام المذهب من الأقوال والشتاوى ونحو ذلك وهذا فيه نظر لأن مثل هذا يتوقف بموت الإمام وإنما الذي يضمن للمذهب الاستمرار والبقاء إنما هو التخريج على هذه الأقوال والتفريع انطلاقاً من هذه الأقوال والبحث الفقهي استناداً إلى الأصول التي وضعها الإمام فلنذهب في اللغة الطريق إن هذا مسعى من ذهب يذهب الطريق أي هو مكان الذهاب يقال مثلا فلان أبعد المذهب، ويقال ذهب القوم مذاهب مختلفة، أي ساروا في طرق مختلفة. أن عند الفقهاء فاختلفوا في تعريفه، والمشهور عندهم أن المذهب حقيقة عرفية. فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهاديه استنتاجا واستنباطا إذن هو حقيقة عرفية فخرجنا بذلك من الحقيقة اللغوية التي شرحناها من قبل حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة فقولنا فيما ذهب عن من قولنا ما قاله إمام من الأئمة إذن فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهادية الفروعية المتعلقة بالفقه استنتاجا واستنباطا يدخل في ذلك ما هو مأثور عن الإمام ويدخل فيه ما هو مستنبط من كلام الإمام أو من أصول الإمام ثم صار لفظ المذهب عند المتأخرين يطلق ويراد به كل ما به الفتوى داخل المذهب كل ما به الفتوى فيقولون مثلا المذهب في المسألة الفلانية كذا وكذا أي الذي عليه الفتوى أو الذي يفتى به في المسألة الفلانية هو كذا وكذا فاذا المذهب بهذا المعنى لم يكن موجودا في زمن النبي في, في العصور الأولى أي في عصر النبوة وعصر الصحابة والتابعين بل حتى في زمن الأئمة المجتهدين لم يكن الأمر كذلك فنحن في الحقيقة حين ننسب المذهب إلى امام من الأئمة لا يخلو ذلك من كثير من التجوز فما كان أحد من الأئمة الأربعة يقصد أن يؤسس مذهبا؟ لذلك من الخطأ أن نقول مثلا مالك هو مؤسس المذهب المالكي. هو ما أسس مذهباً. وما قصد إلى ذلك؟ وإنما كان منهجهم في الاجتهاد جميعاً هو الاستنباط من الكتاب والسنة. لكن تتابع تلامذة هؤلاء الأئمة على التفريع على أقوالهم واستنباط الأحكام وشق أصولهم فتميزت مناهج فقهية مختلفة هي التي سميت مذاهب، وهي التي يطلق عليها عند الغربيين مدارس يقصدون بالمدرسه المذهب كما نقول مثلا في النحو المذهب الكوفي والمذهب البصري فهذا الذي يرادف عند الغربيين في هذا المدرسه المدرسة المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية إذا المنهج المتميز في أصوله وفروعه يسمى مذهبا وكما ذكرت لكم آنثة هذه المذاهب كانت كثيرة فإنما بقي منها أربعة مذاهب وانقرض الباقي إلا شيئا يسيرا من المذهب الظاهري على الخصوص في كتابات ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى لكن المذاهب الأربعة هي التي فيها تحرير وتنقيح وتمحوص للأقوال وكتابات متعددة وجمع لا يحصى من المؤلفين والاصوليين والفقهاء والمفتين والقضاة والموثقين فهذا لا ي... لم يكن لغير هذه المذاهب الاربعه ولذلك اضطرنا الان أن نتفقه على هذه المذاهب الاربعه لا لشيء الا لانها اكثر تنحيصا وتحقيقا وتحريرا من المذاهب الاخرى المنقرضه إذا علمنا هذا فإن مذهب المالكية مر بمراحل تغيره من المذاهب، لكن الذي يهمنا إنما هو مذهب المالكية الأولون من العلماء المنتسبين إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى لم يشتهر عندهم تقسيم أطوار تطور المذهب المالكي فإنما الذي عرف عنهم في اصطلاحهم تقسيم الفقهاء المالكية إلى طبقتين وهما طبقة المتقدمين والمتأخرين فكما يذكره الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير وكما يذكره جماعة من العلماء المتقدمون من المالكية هم كل من كان قبل الامام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وكل من جاء بعد الامام بن أبي زيد هم المتأخرون وابن أبي زيد كما تعرفون توفي سنة 386 للهجرة أي في اواخر القرن الرابع الهجري فإذا أردنا باختصار نقول كل من قبل القرن الرابع القرن الرابع ومن قبله هم المتقدمون من أئمة المذهب وكل من جاء بعد القرن الرابع هم المتاخرون هذا هو التقسيم المشهور عند علمائنا المتقدمين لما جاء علماء هذا العصر والباحثون في هذا العصر وهم يحرصون كثيرا على دراسة التطور المذهبي ومحاولة معرفة أدواره وأطواره التي مر منها ونحو ذلك كانت وجدت محاولات كثيرة لمعرفة الأطوار التي مر منها المذهب فالشيخ محمد الفاعل ابن عاشور رحمه الله مثلا يقسم المذهب إلى خمسة أدوار فيقول الدور الأول هو دور التأصيل ويمتد من زمن مالك رحمه الله إلى منتصف القرن الرابع تقريبا وأما الدور الثاني عنده وهو مرادف لدور الاجتهاد المقيد فينتد إلى اوائل القرن الخامس ثم الدور الثالث يسميه دور التطبيق وفيه وجد الاجتهاد في المسائل الفقهية وتحقيق الصور الفرعية وهذا عنده يمتد إلى اوائل القرن السادس ثم مرحلة الترجيح او دور الترجيح وهذا فيه الترجيح بين الأقوال والتشهير أي تشهير بعض الأقوال القول بأن المشهورة المذهب كذا وأن كذا ليس مشهورا والاختيار أي الاختيار بين الأقوال المتعارضة والمتضاربه هذه المرحلة هي التي وجد فيها جماعة من العلماء الذين قاموا بدور الترجيح والتشهير والاختيار في القرن السادس وما بعده بقليل ثم وجدت المختصرات في الدور الخامس الذي هو دور التقنين وهنا وجدت مختصرات كثير من العلماء ويأتي في مقدمتها مختصر الألامة خليل ابن إسحاق خليل ابن إسحاق الجندي رحمه الله تعالى هذا التقسيم إلى خمسة ادوار فيه نوع تطويل وكأن الحواجز بين الأدوار الحواجز الزمنية بين الأدوار ليست متضحه بشكل جيد وهناك تقسيم آخر يقسم مراحل تطور المذهب المالكي إلى مراحل أربع فيقول مرحلة التأسيس اولا وثانيا مرحلة التفريع وثالثا مرحلة التطبيق ورابعا مرحلة التنقيح والتمحيص أو النقد فالمرحلة الأولى التي هي مرحلة التأسيس هذه هي مرحلة الإمام مالك فقط فيها وضع مالك رصول المذهب وقواعده العامة والمنهج الفقهي العام الذي اعتمده تلامذته من بعده والمرحلة الثانية التي سميناها مرحلة التسريع هذه تبدأ من أواخر القرن الثاني الهجري تقريبا أي بعد وثاث الإمام المالك بقليل وتستمر إلى منتصف القرن الثالث وهذه المرحلة فيها أولا انتشار جغرافي للمذهب المالكي إذ خرج المذهب المالكي من قوقعة المدينة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وانتشر في بعض المناطق الاخرى خاصة العراق ومصر وفي هذه المرحلة بدأ تلامذة الإمام مالك يضعون كثيرا أو يفتون في كثير من المسائل الفرعية الجزئية التفصيلية بناء على الأصول التي أصلها الإمام مالك من قبلهم وأيضا في هذه المرحلة نجد التدوير في المذهب فألثت مؤلفات عظيمة القدر كالامهات على ما سيأتينا إن شاء الله وتبارك وتعالى في الدرس المخصص من سنذكر هذه الأمهات كالمدونة والأسدية والعتبية والوارحة لابن حبيب والموازية وغير ذلك هذه الأصول او هذه الأمهات هي التي بني عليها مذهب مالك من اذا مرحلة التفريع هذه مرحلة أساسية ثم بعد مرحلة التفريع تبدأ مرحلة التطبيق وتأتي بعد مرحلة تلاميذ الإمام مالك أي تبدأ تقريبا من منتصف القرن الثالث إلى أواصف القرن الخامس هذا على وجه التقريب وهذه المرحلة مبنية على التي قبلها هذا شيء عام يعني كل مرحلة تبتنى على المرحلة التي من قبلها فمرحلة التفريع مبنية على مرحلة التأسيس ومرحلة التطبيق الآن مبنية على مرحلة التفريع وهذا في المرحلة التي تليها. فإذا في هذه المرحلة الأئمة أو الفقهاء اعتمدوا على الكتب التي دونت في المرحلة السابقة على الموطأ وعلى المدونة خصوصا وعلى الأمهات الأخرى و صاروا يوازلون بين المسائل التي يجدونها ويجمعون الشبيه إلى الشبيه والنظير إلى النظير ويفرقون ويستدلون ويناقشون ويمحصون ويجتهدون في بعض المسائل بأن يدرج بعض الفروع تحت الكليات والقواعد التي وجدت من قبل وهكذا يعني أشياء كثيرة في هذه المرحلة ولذلك هذه المرحلة أيضا من أعظم المراحل في تاريخ المذهب المالكي فوجد فيها تمحيص الأقوال وبيان الصحيح منها من غير الصحيح من غير المناسب لأقوال الإمام وجد فيها أيضا الاختيارات بين الأقوال كما فعل اللخمي مثلا في اختياراته إلى غير ذلك التنقيح إلى غير ذلك ثم المرحلة الرابعة هي مرحلة التنقيح مما التنقيح التنقيح بسبب أن المنهد صار فيه أقوال كثيرة منها ما هو راجح ومنها ما هو مرجوح منها ما هو شاذ ومنها ما هو ضعيف ومنها المشهور ومنها مقابل المشهور فكثرة الأقوال هذه لا تناسب الفتوى خاصة في البلدان التي صار المذهب فيها مذهب القضاء والفتوى والحكم بشكل رسمي ولا شك أن القضاء او الحكم لا يمكن أن يكون مبنيا على أقوال متضاربة، لا بد من تقنين، لا بد من بيان المشهور أو الراجح الذي عليه الفتوى. لذلك لأجل هذا السبب اضطر العلماء في هذه المرحلة إلى التنقيح، ترتيب الأقوال. فقالوا القول الفلاني هو المشهور. الذي عليه الفتوى هو الراجح إلى غير ذلك لا شك أن هذه المرحلة مفيدة ومهمة لاستقرار المذهب ولكن أيضا لا شك أنها قتلت في المذهب روح الاجتهاد وروح التجديد فأصاب الفقهة ما أصاب العلوم الشرعية تقريبا كلها من جمود حتى صار العلماء يدورون في حلقات مفرهة وصار الفقهاء يكررون نتونا معينة لا يخرجون عنها وصاروا يعني ينتقلون من تقليد الامام مالك إلى تقليد من دون مالك كابن القاسم إلى تقليد من دون ابن القاسم كخليل رحمه الله تعالى إلى تقليد ما منهم دون خليل من الفقهاء او القضاة الموجودين في بعض الحواضر الاسلاميه وهو الذي عرف بما جرى به العمل الى غير ذلك فاذا هذه يمكن ان نقول ان هذه طريقة ان هذه الطريقه صار عليها بعض الباحثين المعاصرين في تقسيم ادوار المذهب او المراحل التي صار عليها المذهب. بعض العلماء أو الباحثين يكتفي بأدوار ثلاثة وهذا أضبط وهذا التقسيم لا يخرج كثيرا عن التقسيم الرباعي إنما يجمع المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في دور واحد هذا التقسيم الثلاثي يجعل المذهب يمر من ثلاثة أدوار الدور الأول هو النشوء والدور الثاني التطور والدور الثالث الاستقرار مفهوم؟ فدور النشوء يمتد من من الامام مالك رحمه الله ويستمر الى نهايه القرن الثالث تقريبا بل يجعلون آآ لنهايه هذه المرحله سنه محدده يقولون هي سنه وفاه القاضي اسماعيل بن اسحاق الحمادي العراقي في العراق قاضيان مشهوران مالكيان هما القاضي اسماعيل بن اسحاق هذا الذي معنا الان والقاضي عبد الوهاب وكلاهما من كبار ائمه المذهب فعند وفاه هذا القاضي وقاضي اسماعيل بن اسحاق توفي سنه مائتين واثنتين وثمانين في الهجرة وهو صاحب كتاب المبسوط في الفقه المالكي وهي تعد من الأمة هذه فيقولون مرحلة هذه تتميز أولاً بجمع الأقوال تتميز بالدرجة الأولى بجمع الأقوال والسماعات وتدوينها إذن المؤلفات في هذه المرحلة وهي المسمات بالأمهات ما دورها؟ دورها جمع الأقوال جمع أقوال مالك وجمع أقوال تلامذه مالك من أمثال ابن القاسم وابن الماجشون وأشهد وأصبخ ومن بعدهم كأسد ابن الفرات وصحنون وأنثال هؤلاء العلماء الذين قام المذهب على أكتافهم جمع الأقوال وتدوينها وكثير من هذه الأمهات يعني بعض الأمهات موجود كالمدونة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في درس المصادر لكن بعض هذه الأمهات ضاع أو فقد او هو مخطوط او المخطوط الموجود منه بعضه لكن كثير منها مدون في كتابات من بعد أهل هذه المرحلة كما نجده في كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني وهو مطبوع هذا الكتاب فيه كثير حفظ لنا فيه ابن أبي زيد كثيرا لنا الاقوال والسماعات الموجودة في بعض الأمهات التي ضاعت أو فقدت من الخزانة الإسلامية. المرحلة الثانية هي مرحلة التطور، وفيها التفريع والتطبيق والترجيح، وتمتد من محلة إلى نهاية القرن السادس تقريبا أي إلى وفاة العلانة بن شاس العلانة بن شاس توفي سنة 610 تقريبا وقيل سنة 616 هذه المرحلة هي أساس المذهب المالكي من أوجه متعدده. ففيها وجد جمع من الأئمة الكبار الاسباب في مدارس المالكية كلها من أمثال ابن أبي زيد وابن رشد والباجي وابن العربي وعياب وابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب وغير هؤلاء ممن لا تحضرني أسماؤهم الأهل وهم كثيرون جدا وفي هذه المرحلة دونت دواوين إسلامية فقهية مالكية ضخمة تجمع من الفقه والاستدلال والحسن الاستنباطي ما لا يمكن للطالب أن يعرف قدره إلا بالرجوع إلى هذه الكتب والنظر فيها ففي هذه المرحلة كتابات الحافظ ابن عبد البر وهي كثيرة وكتابات ابن رشد الجد البيان والتحصيل والمقدمات الممهدات وما كتبه ابن أبي زيد القرواني وكتب القاضي عبد الوهاب الإشراف والمعونة وغيرها وكتاب اللخمي والقاضي الأبهري والأل... ابن القصار والتفريع لابن الجلاب وكتاب ابن شأس وكتابات الأندلسيين وهي كثيرة المنطقة مثلا للباجي وكتابات ابن العربي يعني هذه الكتب كثيرة ومفيدة ولكن المالكيه المتأخرين في كثير من الأحيان غافلون عنها وبالمقابل فإن هذا العصر الذي نحن فيه حاول أهله أن يحنوا كتب هذه المرحلة ووثقوا في ذلك إلى حد بعيد لكن مع ذلك هنالك نقص في هذا العمل والنقص من جهتين أولا من جهة أنهم لم يحنوا كل هذه الكتب مثلا طبعت كثير من كتب هذه المرحلة ولكن بقي منها الكثير وبعضها طبعت طبعات سقيمة فيها تحريف الكثير وبعضها لم يطبع جميعه وبعضها طبع لكن بثمن غال بحيث يرتفع عن مستوى كثير من طلبة العلم كالذي يحدث متنسي كتاب المازري التلقين شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب. فإذا هذا النقص الأول في ما وقع للمعاصرين من إحياء كتب هذه المرحلة. والنقص الثاني أن هذه الكتب ليست معدة بطبيعتها للتدريس ليست كتبا تعليمية هي كتب للبحث هي مراجع للبحث للتأصيل وليست كتبا تعليمية بخلاف كتب المرحلة الثالثة المختصرات هذه كتب تعليمية فطالب العلم الآن كما نجده في الجامعة مثلا يعطونه كتابا ضخما تشرح التلقيق للمازري او أو البيان والتحصيل استخرج منه كذا وكذا يعني هذا الجيد يطلع على هذا الكتاب يعرف قيمته لكن من الناحية التعليمية لا يبقى لهم في ذهنه شيء كثير لأن الطريقة المعتمدة عند علمائنا منذ زمن بعيد وهي الطريقة التي أنجبت فحولا في الفقه وفي غير الفقه إنما هي طريقة المتون تشرح تحفظ متنا وتفهمه وتشرحه ثم تكمله بالكتب والمراجع المختلفة اما إذا لم تحفظ شيئا فإنه لا يبقى لك في ذهنك شيء إذا النقص الثاني أن الذين أحر هذه الكتب عندهم نقص في الاطلاع على كتب المرحلة الثالثة أي المختصرات والذي أراه أنه لابد من الجمع بين كتب المرحلتين أما كتب المرحلة الأولى فهذه في الحقيقة لا نستطيع أن نستفيد منها كثيرا أنها سماعات وأقوال متناثرة ويصعب الاستفادة منها بشكل مباشر على أن أصحاب المرحلة الثانية قد تفين أن ذلك ما نحتاج الآن أن نرجع إلى مثلا العتبية او إلى المدونة أو إلى غير ذلك إنما نرجع إلى كتب المتوسطين كتب المرحلة الثانية فإذن الطريقه المثلى التي أراها ان نستفيد من تقنين أصحاب المرحلة الثالثة وأن نستفيد من استدلال وبحث أصحاب المرحلة الثانية. يعني نأخذ مثلاً, مثلاً من المتوب الجامعة في هذا في الفقه المالكي هل يكون؟ متن ابن عاشر او متن الاخبري او متن خليل او غير ذلك ونرجع الى شروحه لنفهمه ونكمل هذا الفهم وهذا الحفظ بالنظر وبالرجوع الى كتب المرحله التاليه كتب ابن رشد وابن عبد البر والباجي وابن العربي واطفالها هذه الطريقة المثلى وإلا فنحن سنظل هكذا في المذهب المالكي مذبذبين بين طريقتين لا تكفي إحداهما في الوصول إلى المراد ولا تغني إحداهما عن الأخرى طريقة الفقهاء التقليديين الذين يحفظون مختصر خليل مثلا ويشرحون ويفهمونه ولكن تجد عندهم نقصا في الاستدلال نقصا في معرفة الخلاف العالي نقصا في الاطلاع على كتابات المتقدمين من العلماء يدورون في حلقة مفرغة حول مختصر خليه وشروحه وحواشه هذه طريقة الفقهاء التقليديين والطريقة الثانية طريقة أهل الجامعة آه تجدهم يدرسون هذه الكتب المتقدمة كتب الاستدلال والتفريع والترجيح يطلعون عليها ينظرون فيها يطالعونها لكن عندهم نقص في الحفظ، عندهم نقص في استحضار المسائل، يصعب عليهم الفتوى عند الحاجة لما لأن عندهم نقص في الطريقة التعليلية التي عرفها أئمتنا والتي ننصح دائما بها. بعد هذا الكلام أقول إذا هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة مرحلة الاستقرار، وتنتد من كتاب جامع الأمهات إلى ما بعده إلى عصرنا هذا تقريبا جامع الأمهات هو مختصر ابن الحاجب الفرعي ابن الحاجب رحمه الله تعالى الإمام المالكي المعروف له مختصر أصلي في أصول الفقه ومختصر فرعي سماه جامع الأمهات لأنه اختصر فيه أو وضع فيه زبدة ما في أمهات كتب الفقه المالكي وبعده جاء خليل سعتف الناس على مختصر خليل وتركوا مختصر ابن الحاجب إلا في النادر الذي لا حكم له مرحلة الاستقرار هي مرحلة المختصرات والمتوم والشروح والحواشي والتقريرات وأشراء كثيرة لأننا نحيط بطرف يسير منها إن شاء الله تعالى في عند كلامنا عن مصادر الفقه المالكي بعد هذا نقول هذه مراحل المذهب الآن نذكر شيئا من مدارس المذهب أولا ما أسباب ظهور هذه المدارس ما الأسباب التي جعلت الفقه المالكي من قسم إلى مدارس أولا السبب أن هذا موجود منذ زمن الإمام مالك وتلامذته وسبب ذلك أن تلامذة الإمام مختلفون في طريقة التعامل مع السنة النبوية مع عمل اهل المدينة أي عند التعارض مع عمل اهل المدينة مدرسة مدرستان كبيرتان في تلامذة الإمام مالك مدرسة المدنيين من أصحاب مالك، وهم الذين يقدمون الخبر خبر الواحد يقدمون الحديث مطلقا وإن عارضه العمل أي عمل أهل المدينة وكانت المدرسة الأخرى في مصر وغيرها يتزعمها ابن القاسم تقدم على اهل المدينة على أخبار الواحد ومن أظهري الأمثلة على ذلك قضية خيار المجلس كما سأيتين إن شاء الله تبارك وتعالى عند دراستي أصول المالكية في خلال هذه الدوره إذا هذا سبب أول وبالتالي فكل من سار على طريقه المدنيين من بعدهم له منهج معين ومن سار على طريقه ابن القاسم وغير المدنيين له منهج اخر مفهوم ثم ايضا هنالك شيء مرتبط بالبيئه العلميه التي وجد فيها هؤلاء المالكيه فمثلا مالكيه العراق وجدوا في العراق والعراق معروف بأنه كثير الطوائف فيه طوائف كثيرة مختلفة متباينة متصارعة فلا شك أن الإمامة المالكية الموجودة في العراق يحتاج إلى الاستجلال. والجبل وإقامة الأدلة على قوله ما يمكن أن يسمع منه إذا جاء بالقول مجردا عن دليله فوجد عند العراقيين من الاستدلال ما لم يوجد عند غيرهم وبالمقابل فإن أهل المغرب لا يوجد عندهم منافس منافس المالك منذ زمن بعيد نتج عن ذلك أن المذهب المالكي مسيطر على أهل المغرب سيطره تامه فلن يحتاج مالكيه المغرب الى الجدل بل لن يحتاجوا إلى الاستدلال إلا في النادر ولذلك تجدهم تجد مثلا مالكيه الاندلس اكثر استدلالا من مالكيه المغرب الاقصى لأن الأندلس عرف وجود الظاهرية يعني كان فيها مذهب الأوزاع ثم وجد المالكية ثم وجد الظاهرية فالظاهرية قوم أصحاب جبل ونظر ونقاش واستبلال بالآثار ما يمكن أن تلقي له قولا تقول قال مالك في المسألة لا خلصا صاعقة المغرب المسمى صاعقة المغرب كما سماه يعني ابن القيم ابن حزم صاعقة المغرب والأندلس فلذلك تجد المعاصرين لابن حزم أمثال الباجي مثلا يستدلون كثيرا ويناقشون ويجادلون فإذا هذا هذا بخلاف أهل المغرب الأقصى ليس عندهم إلا مذهب من واحد منذ زمن بعيد لذلك نحتاج إلى نقاش ولا جدال هذه الأشياء كلها تؤدي إلى اختلاف المناهج وبالتالي إلى ظهور مدارس مختلفة مفهوم؟ كما أن بعض المدارس المتأخرة تحاول التنسيق بين المدارس المتقدمة كما حصل للمغاربه مثلا فالمغاربة أرادوا أن يجمعوا بين من سبقهم وهم العراقيون والمدنيون والمصريون ف تجد أهل المغرب يحاولون التوفيق بين كلام ابن القاسم وكلام المدنيين، مفهوم؟ ف... في هذا ال... يحضرني هنا قولة لي يحيى بن يحيى الليشي المعروف راوي المقطع أحد رواة المقطع بل هو أشهر رواة المقطع المالكي و. هو كان يقول يعني بين ابن وهب وابن القاسم ابن القاسم يميل إلى العمل أكثر وابن وهب يميل إلى الأثر أكثر لذلك كان يقول لما آتي ابن القاسم وأخبره بما أخذته على ابن وهب ينهاني عن اتباع ما ليس عليه العمل من الأحاديث يقول تنبه كثيرا من هذه الحديث ليس عليها العمل يقول يحيى وحين أذهب إلى ابن وهب وأخبره بما أخذت عن ابن القاتل ينهاني عن الرأي ويقول إن كثيرا من هذه المسائل إنما هي رأي فعليك بالحديث فيحوى يحاول أن يفتق بين المدرستين وبين المنهجين وهكذا كثير من علماء المغاربة كانوا يحاولون في مرحلة من المراحل التوفيق بين الطريقتين إذن بعد هذا هذه الأسباب العامة التي أدت إلى ظهور هذه المدارس بعد هذا نقول المدارس التي وجدت في المذهب المالكي بعض الناس يجعلها أربعة مدارس، وبعضهم يزيد مدرسة خامسة، وبعضهم يزيد مدرسة سادسه المتفق عليه عند الباحثين المدرسة المدنية والمصرية والعراقية. ثم اختلفوا بعضهم يقول المدرسة المغربية. وبعضهم يجعل المغربية على قسمين المغرب والأندلس وبعضهم يجعل مدرسة المغرب نفسها تنقسم إلى قسمين مدرسة القيروان يعني تونس المدرسة التونسية ويدخل فيها سقلية أرجعها الله إلى بلاد الإسلام فقد كانت من بلاد المالكية المشهورة وأنجبت صقليه التي هي الآن تابعة لإيطاليا جزيرة قرب إيطاليا كأنجبت جمعا من العلماء المالكية كبني يونس وكالمازري وغيرهم فأقول بعضهم إذا يجعل المدرسة المغربية على قسمين مدرسة القوروان ومدرسة المغرب الأقصى على كل حال نحاول أن نختصر سنجعل المدارس أربعة فقط فإن هذه التقسيمات لا شك أن بينها تمايزات منهجية لا شك في ذلك مثلا الأندلسيون معروفون كما ذكرت آنفا من قضية الاختلاف فيما بينهم في مثلا أمور كونهم يعني وجد عندهم الظاهرية فاحتاجوا إلى الاستدلال أكثر من أهل المغرب الأقصى مثلا الأندلسيون معروفون برشاقة الأسلوب في الكتابة وبأنهم أهل أدد أكثر من أهل المغرب الأقصى مثلا الفروق الموجودة بين مدرسة القيروان ومدرسة المغرب في الحفظ كما أشار إلى ذلك ابن خلدون بعض ما كتبه فإنه أشار إلى أن أهل المغرب يعتمدون على الحفظ واستظهار المواد العلمية بينما مدرسة القيروان أي مدرسة تونس تتميز بالتعمق في البحث وقوة التصرف فيه وذكروا لذلك يعني بعض القصص كما حدث ل السلطان في زمن السلطان أبي عينان فإنه يعني لما ذهب يعني السلطان يعني لما جاء أحد الحفاظ وهو الشيخ أبو الحسن الصرصري لما جاء إلى فاس وقع عليه لما يعني بنى أبو المدرسة مدرسته بفاس وطلب من يقرا الفقه فيها فاختير الشيخ الصرصري فلما جلس فيها أرسل إليه أبو عنان من يسأله عن بعض المسائل التي هو منفرز بحفظها فدث إليه من يسأله عن تحقيقها مفهوم فانقطع عن ذلك ولم يستطع أن يحققها وانصرف كئيبا إلى منزله لعدم قدرته على تحقيق هذه المسائل يعني هو يحفظ لكن ما يحقق مفهوم ولذلك وهذا معروف وخلاف يعني لما قال احد العلماء قال السلطان ابي عنان لما زار فقهاء المغرب تونس هذا يعني في زمن السلطان أبو عينان تقريبا في, في القرن الثامن الهجري المغاربة تفوقوا على التونسيين في الحفظ والتونسيون تفوقوا في حسن التصرف في النصوص مفهوم؟ فالسلطان أبو عينان أرشد الفقهاء المغاربة إلى أن يستفيدوا من طريقة التونسيين فيها المقصود عندنا هذا خرجنا به شيئا ما عن المراد المقصود أن هنالك فروقا داخل المدرسة المغربية لكن يمكن أن نعتبرها مدرسة واحدة للتشابه الشديد فيما بينها طيب نرجع الآن فنقول ما هذه المدارس التي اشتهرت في المذهب المالكي أولها المدرسة المدنية وهي مهدو المذهب المالكي فيها وجد تلامذته وأصحابه الأولون، وعاده يطلق على أهل المذهب الأولين من أصحاب مالك نطلق عليهم اسم المدنيين، كابن الماجشون ومطرف وعبد الله بن نافع ومحمد بن مسلمة، لكن الاولين أقصد ابن الماجشون. ومطرفا كان أكثر تاثيرا في تطور المذهب وكان يلقبان بالاخوين وكان لهما تأثير على بقية المذاهب بقية الأمصار المالكية الغالب على المدرسة المدنية تقديم الحديث وتقديم الآثار وقد ذكرت لكم قصة يحيى ابن يحيى مع ابن القاسم وابن له فلم يكن عندهم النظر في التشهيرات وترتيب قبول الأقوال ونحو ذلك لكن كانوا يعتمدون كثيرا على الأحاديث والآثار ويقدمونها عند التعارض مع العمل ولا يعني ذلك أن المدنيين لم يكونوا يقبلون العمل او القبول بال... لم يكونوا يقبلون الأخذ بالعمل على أنه أصل من أصول الاستنضاء فإنما كانوا يفصلون فما كان من العمل يجري مجرى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بمنزلة الخبر والأثر هذا مقبول في الحقيقة عند أهل المذاهب كلها أما ما ليس كذلك فهذا يقدمون خبر الواحد أحلي هنالك كتب كثيرة ألفت في زمن هؤلاء في مبرسة المدينة ولكن كثير منها مفقود وأكثرها موجود في الأمهات أقوال ابن الماجشون مثلا مثل أقوال الأخوي موجودة في الواضحه لابن حبيب وأقوال ابن نافع ايضا موجوده في المدونه مدونه السحنون وهكذا وايضا في العتبيه وشرحها لابن رشد وهو المسمى بالبيان والتحصيل هذه الكتب جمعت لنا او احتفظت لنا بكثير من اقوال المدني المذهب المالكي استمر بالمدينة إلى القرن السادس تقريبا حين غالب الروافض على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع المذهب المالكي إليها في بعد لكن قليلا وعلى كل حال منذ القرن الثالث أضمحل المذهب المالكي في المدينة وصارت الريادة في المذهب لغير أهل المدينة مفهوم؟ طيب المدرسة المصرية هذه ثاني مدرسة بعد المدرسة المدنية وجدت في وقت سابق بالمقارنة مع المدرسة العراقية أو المغربية ووجد فيها جماعة من تلامذة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى خاصة ابن عبد الحكم الذي قدم مصر بالمسائل التي أخذها عن الإمام مالك ثم وجد في هذه المدرسة جماعة من أكابر العلماء الذين انتهت إليهم رئاسة المذهب في مصر على رأسهم اشهد رحمه الله وهو إمام المعتمد عند المالكية وعبد الرحمن بن القاسم العتقي الذي يعني تنسب إليه المدونة أي, أي في يعني أكثر يعني كما سألتينا إن شاء الله تعالى في قصة تأليف المدونة هو صاحب المدونة تقريبا اغلب الأقوال الموجودة في المدونة إما من أقواله أو تخريجاته أو نقوله عن الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وذلك صار ابن القاسم أشهر تلاميذ الإيمان مالك. وصار قوله مقدما عند المتأخرين من المالكيه على قول كل أصحاب الامام المالك وكل تلامذته رحمه الله رحمهم الله تبارك وتعالى وخصوصية ابن القاسم أنه لازم مالكا نحو عشرين سنة وذلك معرفته بأقوال مالك واختياراته كبيرة جدا مفهوم طيب في هذه المدرسة المصرية كما ذكرنا وجد جناعة من الأئمة وامتازوا بقضية العمل وبتقديمه على خبر الواحد ونقل ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وأيضا كان عندهم شيء يمكن أن نقول شيء من التعصب لأقوال مالك. بمعنى انهم لا يخرجون عن اقواله بخلاف بعض ائمه المدنيين من اصحاب مالك قد يقولون قال مالك ولكن انا اقول كذا وكذا لا أصحاب مصر حافظا ابن القاسم لا يتنازلون عن اقوال مالك مطلقا ولذلك لاجل ملازمه ابن قاسم لمالك ولأجل عدم خروج ابن القاسم عن اقوال مالك صار متاخرون لا يخفزون عن أقوال ابن القاسم لأنهم يقولون هو أعرف الناس بقول مالك وألزمهم له فلأجل ذلك إذا اتبعنا ابن القاسم فإننا في الحقيقة نثق أننا نكون, نكون متبعين لأقوال مالك رحمه الله تبارك وتعالى بطبيعة الحال انحصر المذهب فيما بعد عن مصر. ولأسباب سياسية متعددة وصارت مصر في أزمنة أخرى توجد فيها المذاهب كلها إلى هذا العصر يعني يوجد فيها المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحمدي طيب وإن كان المذاهب المالكي ما زال ما يزال موجودا في مصر وفي السودان وفي تلك المناطق وكثير من شيوخ الأزهر المتأخرين كانوا مالكية وكثير من الكتب التي أُلِّفت عند المتاخرين هي أيضاً من كتابات المالكية كمثلا شرح الخرشي وحاشية الدسوقي وغير ذلك من الكتب والدردير ونحو ذلك هذه كتب المصري كلامنا هنا إنما هو عن المتقدمين عن المدرسة المصرية المتقدمة يمكن أن نقول إن المدونة مصرية فإن كانت في الأصل جاءت من القيروان لكنها مصرية لأن العمدة فيها والاعتماد فيها على كلام ابن القاسم المصري أيضا الموازية وهي من الأمهات منصوبة لمحمد بن المواز وهو من أهل المصر مختصرات ابن عبد الحكم والتي تعد من الأمهات أيضا منسوبه من مصر اذا هذه المدرسة المصرية على وجه الاختصار بعدها المدرسة العراقية وأرجو أنكم ما زلتم متادعينها معي المدرسة العراقية هذه انتباب للمدرسة المدنية انتقل إليها جماعة من أصحاب مالك من أصحاب مالك الأوائل أمثال القاع نبي مهدي وبعد ذلك يعني تتلمذ على هؤلاء جماعة من العلماء المالكية وكانت الانطلاقه الحقيقية لمذهب المالكية في العراق عند أمثال اسماعيل القاضي إسماعيل ابن إسحاق والأبهري والقاضي عبد الوهاب المعروف صاحب التآريف الكثيرة وابن الجلاد صاحب التفريع وابن القصار وامثال هؤلاء هذه مدرسة أنجبت خلقا من كبار العلماء ذكرنا أمثلتهم. ذكرنا آنفا أن خصوصية العراق أن الطوائف كثيرة بها تحتاج العراقيون من المالكية إلى الجدل والاستدلال والنقاش. وأيضا يحتاج إلى تعديل المنهج العام من الفقه المالكي، فكتب مقدمات أصولية اضطر إلى وضعها لوجود المخالفين من الشافعية والحنابلة والحنفية، وأيضا اضطر لوضع شيء من الفقه الافتراضي الذي كان مالك يكرهه كراهه شديدة. كان مالك يكره الفقه الافتراضي، والفقه الافتراضي موجود عند الحنفية بالعراق والمقصود بالفقه الافتراضي افتراض المسائل التي لم تقع أرأيت لو وقع كذا وكذا فما جوابه هذه طريقه العراقيين من اصحاب الراي فمالك كان يكره ذلك كراهه شديده لكن المالكيه العراقيون وقع لهم شيء من هذا المنهج الافتراضي اتباعا للبيئه العامه الموجوده بالعراق الف الملكية في المدرسة العراقية كتبا مفيدة تعيون الأدلة لابن القصار والمبسوطة للقاضي إسماعيل وكتابات الأبهري وكتب القاضي عبدالوحاب وأنا أنصحكم بها فإنها مفيدة الإشراف على نكة الخلاف والمعونة على مذهب العالم المدينة وغير ذلك نعم التفريع لابن جلاب ايضا مفيد لكن ليس فيه أدلة كثيرة لكنه مفيد وهكذا ثم المدرسة الأخيرة المدرسة المغربية الأصل عند المغاربة انهم كانوا متبعين للمذهب الحنفي وكان المذهب الأوزاعي موجودا في الاندلس لكن دخل جماعة من أصحاب مالك فنشروا علم مالك في اصقاع المغرب والاندلس خاصة منهم الإمام علي بن زياد الذي جاء إلى تونس وعرف المغاربة بمذهب الإمام مالك وانتشر فقه مالك بامثال أسد بن الفرات وسحنون من بعده وسياتينا في درس المصادر الكلام على قصة المدونة وما بين أسد وسحنون في هذه المسألة وتتابع المالكية بعد سحنون في نشر مذهبه نشر مذهب مالك والصمود في وجه المخالفين وأنتم تعرفون أن الدولة العبيديه الرافضية التي تنتسب إلى فاطمة رضي الله عنها وتسمى دولة فاطمية نفسها دولة فاطمية هذه الدولة اضطهدت الملكية في بلاد المغرب والأندلس وفي بلاد المغرب والقيرغان وتونس ووقفت الملكية وقفة شديدة في مواجهاتها هؤلاء العبيديين وأغلبهم كانوا من تلامذة صحنون رحمه الله تبارك وتعالى وكان الملكية إذا في هذه الأسقاء يمثلون أهل السنة والجماعة ووقفوا وقفة شامخة سامقة أمام هؤلاء المذكود وذلك استمر المذهب المالكي رغم محاربة صلاطين العبيديين له إلى أن فرجت دولة العبيديين عن بلاد المغرب وإصدارت الدول هنا الدول المغربية تحب الناس على اتباع مذهب مالك كما وقع في زمن المرابطين فإنهم كانوا رحمهم الله تعالى مالكية وقعت مرحلة اتهد فيها المذهب المالكي شيئا ما في زمن الموحدين لأنهم كانوا يميلون إلى الظاهر ويأمرون بإحراق كتب الفروع فأحرقت كتب كثيرة للمالكية ولكن فيما بعد ولكن فيما بعد راجع المذهب المالكي قويا في الدول التي جاءت بعد الموحدين كتب المالكية في المغرب كثيرة جدا المدونة وكتب ابن أبي زيد كالرسالة التي أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا دراستها في هذه الدورات بعد انتهائنا من متن ابن رحمه الله كتاب النادي والزيادات لابن أبي زيد القيروان كتاب التبصر للخم ولا غير ذلك من الكتب الكثيرة التي لا يمكننا أن نحيط بها وسنذكر كثيرا منها إن شاء الله تبارك وتعالى في درسي المصادر هذه إذن المدرسة المغربية وبذلك نكون قد اشرنا باختصار شديد إلى أهم هذه المدارس التي تكون منها الفقه المالكي يمكنكم الرجوع إلى كتاب اصطلاح المذهب عند المالكيه لمحمد ابراهيم علي فان فيه كثيرا من المصادر والكتب وبيان كل ما لكل مدرسة من الكتب والمصادر في الفقه المالكي يمكنكم الرجوع إلى هذا الكتاب تستفيدون منه ان شاء الله تبارك وتعالى لكنكم إذا اكتفيتم بما ذكرناه في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى يكون نافعا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله